بوكتو. <تصفيق> نيوفورا. تسعة وأربعون. تسعة وأربعون. سبورت. الرياضة. الرياضة. تُركو دو سبورت. هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ Ja, jeg skal bevæge mig. Nam, Je an at der harrak. an at der er med en iøsforning. Anna musta ikk,fir na denredi. An er muster Vi spiller fodbold. Na كرة القدم. نلعب كرة القدم. نقول كعشر مافي. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. إلى شوكلا. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. في ورشة بيو، ار تا ات فودبال يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم Der Hauseinswümmehal med يوجد كذلك مسبح به ساونا يوجد كذلك مسبح به ساونا <تصفيق> ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب غولف. في ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ ترى إن لينو. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة. Predam! Det tyske landshold spiller mod det engelske. Al almani Almanini, Jalabbo, dud Al Montehab vil englisi. Al al Almani, Jalab, Dud, Al Montehab al englesi. Vim vinder? Man sag Man Aner det ikke. La ædri. La ædri. I øjeblikket står det uafgjort. Hælien, ta'adul. Hælien, ta'adul. Dommeren kommer fra Belgien. Al-Hakam, min Belgika. Al-Hakam, min Belgika. Nu er der strafespark. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. مول إتنول. هدف واحد لصفر. هدف واحد لصفر.